الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه يسأل أخونا ويقول متى أقصر في الصلاة وكيف يكون القصر ثم يذكر أنه قرأ كلاما كثيرا ولكن لم يفهم منه الكثير فيريد الإفادة القصر في الصلاة رخصة وذلك من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن خفف عنها فمن كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة فيصل الصلاة الرباعية ركعتين ويبدأ القصر حينما يغادر بلدته أي أنه لا يقصر الصلاة وهو في بلدته لأن بعض الناس يظن أنه ما دام قد نوى السفر فيكسر الصلاة وهو في بلدته وهذا لا يكون وإنما يبدأ القصر إذا غادر بلدته وانتهت معالم البلدة خرجا في العراء في الفضاء في الأراضي الزراعية بعيدا عن البيوت حينئذ يبدأ القصر وبعض أهل العلم يقول إذا اختفت معالم البلدة عن نظره يبدأ القصر وليس بمجرد الخروج من البنيان من العمران إلى الفضاء يبدأ ولكن إذا غابت معالم البلدة عن نظره بدأ القصر والأرجح الأول أنه إذا غادر العمران بدأ قصر الصلاة طيب هل هناك مسافة محددة للقصر اختلف العلماء في ذلك على أقوال فمنهم من حدد مسافة أربعة برد أو ما يوازي بالكيلومترات ثمانين كيلومترا في وقتنا هذا قالوا فيه القصر وهو مذهب الشافعية والملكية ومنهم من قال المسافة التي تقطعها الإبل بمشيها العادي في اليوم والليلة ومن أهل العلم من قال هذا لم يأتي فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد المسافة فقالوا نرجع إلى عرف الناس فما كان يسميه الناس سفرا ففيه القصر وما كان الناس لا يطلقون عليه سفرا فليس فيه قصر يعني إذا قالوا نسافر إلى كذا فهذا سفر وإذا قالوا نذهب إلى كذا ولم يذكروا كلمة السفر فهذا ليس سفرا وهذا رجحه فريق من أهل العلم من الظاهرية ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم إذن هناك خلاق في مسافة القصر على أقوال هل هي الأربعة برد بما يوازي ثمانين كيلو مترا أو هي مسافة سفر الإبل في اليوم والليلة او هي ما يطلق عليه في الشرع سفر وأرجح هذه الأقوال والعلم عند الله أن نرجع إلى العرف فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر من ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل قرابة الكيلو مترين أي أن الثلاثة فراسخ تزيد على الخمسة عشر كيلو وتقل عن العشرين كيلو مترا وقد ثبت أن النبو سلم قصر, قصر في ثلاثة فراسخ فهذا دليل على على المالكية والشفعية الذين قالوا بأربعة برد أي ما يوازي الثمانين كيلو متر وإن كان هذا قولا لبعض الصحابة أنهم يقصرون من أربعة برود كمورو يعني ابن عباس وغيره ولكن أن الليوسة سلم قصر من ثلاثة فرص وعلى هذا فراجح أن نعود إلى العرف فإن كان الناس مثلا يقولون أسافر الآن إلى الزقازيق فهذا سفر وإن كانوا يقولون أذهب الآن إلى مضغمر فهذا ليس بسفر كيف يكون القصر القصر أن يجعل الصلاة الربعية ركعتين وعلى هذا فلا قصر في الفجر ولا في المغرب ثم يقصر الصلاة بعدما يقرج من بلده ليس في بلده كما وضحت سابقا يقصر الصلاة بعدما يغادر بلده بعدما يخرج عن العمران على القول الراجح أو على بعدما تختفي معالم البلدة كما قال به بعض أهل العلم